وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ خُشَّ عَنْ أبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِضٌ مُّمَطِّعِينَ إِلَى الذَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وزدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمذ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على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 تَنزِعُ مَا سَكَ انَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلِهِمْ قَعْدٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا إِنَّا وَاَحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُبُ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلٌ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونير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 صَلَّى عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحْقٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُواْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُونَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِهِ وَنُذُمْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُواْ عَذَابِهِ وَنُذُمْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُبُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكْفَاهُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً لَّهُمْ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرُونَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ سسق انما كل شيء خلقناه بقدر وما امنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وَكُلُّ شَيئِم فَعَلُهُم فيِي الزُب وَكُلّ صَغير وَكَبيرٍ مُسْدَطَ إِ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَهَو فيِي مَ قَدِ صِدتَِِّ دَمَلكِم مُ